بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عالق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم علم القلم كلا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْعَ أَوَّا جُسْرٌ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أَرَأَيْتَ إِن كُنْتَ لَسَوْفَ ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الذباية كلا I'm